أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَرَةً أُخْرَى فَيُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا فَيُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثم لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا